كان ممكن كان ممكن نحتوي كل اللي بأتنا ببأتنا مدة طويلة تنتهي على بسيطة مرحلة صعبة وعادت ونلتقي في نفس ما وعدنا حبيبي كل ايده صعبه واه كل غلظة يدكي مدت واعتبر مجمع جروحك سيدي خدمة جليلة ياللي أنت أهلي وناسي تدري لو دنياك شدت ما تلاقي إلا ظلوعي كبر همومك تشيري لو ظنونك فيني لحظة جبت فكرك ودكت. ذكريا مجمعتنا وقلبي دايم تستميلة بكره تتسهل ونلقى اي خلافات استجدت ما تاثرت استجدت ما تأثر في حكاية كل ما فيها جمل.